انكروا نعمه الله عليكم اذ ان من قام ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق قد أخذ الله ميساق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقربتم الله وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّنُكَسِّرَ عَنكُم خَيَّاتِكُم لَّنُكَسِّرَ عَنكُم خَيَّاتِكُم وَلَادْخِلَنَّكُم جنات, جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 لا تزال تبطل على خائلة منهم إلا قليلا منهم فأفعلهم واصح إن الله يحب المحسين